وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أ ز و ا ج ك م ل ا ي ت ظ ه ر و ن منهن امهاتكم وما جعل أ د ع ي ا ء ك م أ ب ن ا ء ك م ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم ل آ ب ا ئ ه م هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آ ب ا ء ه م فاخوانكم في الدين ومواليكم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 واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ب ن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اجاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 و إ ن ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه الا قليلا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 ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ ذ ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د ن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 ترجئ من تشاء منهن وتاوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك